وابدله هدارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار ويقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيتهم منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تضلنا بعد ويقول اللهم انه فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقهي من فتنه القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم ويقول اللهم عبدك وابن امتك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابه ان كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيا فتجاوزا الدعاء عند اغماض الميت يقول اللهم اغفر لفلان باسمه وارفع درجته في المهديين وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ الدُعَاءُ لِلْفَرْطِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَإِنْ قَالَ اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالدي وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به اجورهما والحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقِه برحمتك عذاب الجحيم وابدل له دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم اغفر لاسلافنا وافراقنا ومن سبقنا بالايمان ان قال ذلك فحسن ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا